جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أ ن تصيبوا قوما ب ج ه ا ل ة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتا فاصلحوا بينهما فان بغت إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى فقاتلوا التي تبغي حتى تسير انيميء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم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 ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا. انا شعوبا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن عنكم أكرمكم عن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 وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آ م ن و ا بالله ورسوله ثم لن يغتابوا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 ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون